وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما بِهِ به إلا كل معتد نثيم إذا عَلَيْهِ عليه آياتنا قال أساطير كَلَّا كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون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 119. كلا إن كتاب لبرار لفي علين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن لبرار في نعيم على لرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم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 وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ قَالُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آلوا يضحكون على الرائق ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون